As-salatu was-salamu ala Resulillah. وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده <تصفيق> ثم أما هذا مجلس في شرقي متن أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى <تصفيق> وكان هذا في مغرب الفلاثاء التاسع من شعبان من عام الثامن والعشرين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة <تصفيق> وكنا قد انتهينا في المجلس الثادر من الكلام عن حكم تارك الصلاة وفي المجلس الذي قبله عن عقيدة السلطة الصالح في الإيمان وعن بعض كلام الفرق المخالفة لأهل السنة في هذه العقيدة فكان مما ذكرناه مما أخرجه في السنة عن الوراق انه قال لابي عبد الله عندنا ناس عندنا ناس يقولون ان المرجاء تقول اه إن الإيمان تصديق بالقلب فقط فمن يذكر لنا <تصفيق> فمن يذكر لنا بماذا رب الإمام <تصفيق> عليه على هذا الطائب وأن يأخذ الجميع وأن ها ها <تصفيق> لا يقع صوتك وإيه وإيه وإيه نحاول إيه أنت يعني بسوقها ده ها طيب يوما لازا ها ثم بعد ذلك ماذا قال قول المرجعان ها ثم فقالت المرجع لو قال بلسانه وإن لم تعمل جوارفه فمؤمن فقالت الجهنية لو صدق بقلبه وإن لم تعمل جوارفه فمؤمن فهذا تفريق وإمام أحمد بين قول المرجاء وبين قول الجميل طيب طيب أيضا من النصوص المهمة التي نقلت عن الإيمان أحس هذا الباب وأخرجه أيضاً الخلال في كتاب السنة عن يوسف ابن موسى لهم أنه قال هو أنه عبد الله يقول لا يقوم الإيمان إلا بعمل هذا النص لم نذكره في الدرس فأضيفوه إليه الدرس لا يقوم الإيمان إلا بعمل وكثر السلام ورحمه الله وبركاته وايضا كنا ذكا... كنا أن هي من الامور التي يفارق بها أهل السنة اهل البدع مسألة الإمام فما هي كيفية الزيادة والنقصان كيف تكون الزيادة وكيف يكون النقصان في الإمام طيب الزيادة الآن تكون في قول اللسان أم في عمل القلب أم في عمل القلب أم في عمل الجارة وكذلك النقصان طب استوب استوب امم ماني واقف ما القادر ما انا درس الايمان ها ها تفضل يا ابو عبد الله الله اكبر تفضل لك طيب قائل منه قول على عمل الله ان شاء الله هذا جيد تلك الجمله بين الغني والمسير والله اعلم هذا نعم هذا ويعرض ايه يعني قول ثبت عن عن في في مساله ويعني قد طلقه العلماء بالقبول لكن ما معنى يعني أنت أيضا أنت هنا أجبت يعني بإجابة عامة يعني أريد أن تجيب عني عن صغالي الأخير هذا أين تكون الزيادة تكون في القول أم في العمل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه الزيادة والنقصان يتعلقان بالعمل كما يعني أيضا صرح بهذا الإمام أحمد كما أخرجه الكلال أيضا في السنة قال أخبرني أبو بكر المرودي فأنه سأل الإمام أحمد عن الإيمان فقال الإيمان قول عمل يزيد وينقص ثم قال الزيادة في العمل ثم قال وإذا زنى أو صرق أو نحو ذلك ينقص الإيمان ولذلك بني على هذا الكلام اعتقاض الآخر وهو مسألة الاستثناء في الإيمان الاستثناء في الإيمان أين يكون الاستثناء في الإيمان أيضاً معا إذا قلت أنا مؤمن ان شاء الله هذا الاستثناء في الإمام هل هو استثناء في اعتقاد القلب أم في العمل ها؟ لا. لا الله يتسلم لا منك تخشى على نفسك تخشى ان الله يقبل عمل عملك وتخشى ان تكون قد ضيعت نسيت كما ايه كما صدقه ذكر هذا الآن ان استثناء يعود عليه على العمل وبهذه يرد عليه على, على المرزقه وعلى الكوارث وعلى غيره على غيرهما من الطرق التي جعل اللفت إثناء في الإيمان من ده بالشك أنك تسك في إيمانك في إيمانك فأنت لا تسك في إيمانك ولكنك تسك في عمالك الذي به يزيد الإيمان ويوقص ولكن أنت لا تشك في أصل إيمانك هل تشك أنك مؤمن؟ أنك مؤمن بالله عز وجل وفي أسمائه وبالصفاته وأنك مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنك مؤمن منذ أكيان الإيمان الشتة أنت لا تسك في هذا ولكن لك في عملك هل أنا قصرت في الصلاة قصرت في الخشوة قصرت في ذكر الله إلى آخر هذه الأعمال والعمل إذا ذكرنا العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجار فليس العمل عمل الجوائح فقط طيب من يذكر لنا أهم, أهم الفروق بين قول أهل السنة وبين قول المرجعة في الإيمان على يعني ضوء ما ذكرناه يعني هناك حوالي نعم ثلاثه, ثلاثة فروق ها مين يذكرهم لا في احد على ضوء ما ذكرناهم قليل نحن ذكرنا كذا مساله فيها ها وماذا طلب المرجئ؟ ان لا يزيد ولا ينقص الايمان عنده كتله واحده ها. ها. ها. ها. في العمل ها. لا. عند المرجعة بارك الله فيك هي تقول إن مجرد الاستثناء يعد شكا في الإمام تقول لا يجوز الاستثناء في الإمام لا يجوز أم أن تقول أنا مؤمن ان شاء الله هذا لا يجوز عند المرجعة ويعني قد لخص الإمام صفيان الثوري رحمه الله تعالى هذه الفروق كما أخرج هذا الكريابي في كتابه السطط المنافق بإسنان اللابأس به وهو يعني حسن لغيره بطرق أخرى أو بشواهد أخرى فمنهم قال فرق ما بيننا وبيننا مرجاء ثلاث المرجاء تقول نعم عزرة نحن نقول الإيمان يزيد وينقص والمرزئة تقول لا زيادة ولا مقصن <تصفيق> ونحن نقول بالاستثناء لا استغفر الله لم يقل هذا السفياء <تصفيق> نعم ونحن نقول آه, آه نعم هذا, هذا كان, كان أول شيئا نحن نقول الإيمان قول وعمل <تصفيق> والمرجاة تقول الإيمان غلا عمل فنحن نقول الإيمان يزيد وينقص والمرجاة تقول لا جيادة ولا نقصان ونحن نقول بالنفاق والمرجاة تقول لا نفاق حيث إما الإيمان عندهم كامل إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا فلا, فلا, فلا لا يتصورون ان يوجد ايمان قد يخالجه شيء شيء من النفاق وفي الوقت نفسه لا يقولون ايضا انه يوجد من يظهر الايمان ويبطن الكفر وهذا حال المنافق الاكبر بل هم ياخذون مجرد قول اللسان يعد ايه يعدوا مؤمنا كامل الايمان والمنافق كان ينطق بلسانه <تصفيق> رغم هذا هو عند المرجاء يعد مؤمنا هذا ما قال بلسانه طيب. نعم وإن كان شيخ الإسلام قد نقل في مجموعة الفتاوى إن الكرامية الذين يقولون إن الإقرار باللسان والإيمان فقط <تصفيق> لا يقولون إن المنافق الذي قال بلسانه يقول من أهل الجنة بل يقولون قولا عجيبا يقولون إنه مؤمن كامل الإمام منافق من أهل النار هذا قول الكرمية كما نقل هذا سيئة الإسلام ما يعني ما الذي انتم استفدتموه من الدرس السابق في حكم ترك الصلاه؟ مما الخبر يعني؟ وعليكم السلام مم. يعني نحن لا نريد ان نطيل حتى لا نضيع درس اليوم فا يعني ها ايه بقى نقوله ولا لا؟ الشيء اللي هو برضو ما دام ان انتو كحول اللي بقى الوالي له قال يا منتراكه يبقى ده او كتبا يبدل الثانيه ان طبعا لقيت الجو في اصاب ده ان ده بيقول ان روايه ثاني العراق ما بيقول انما لا يعتبره منتراكه امم كويس حديث اواده ابن صامت طب تشكو لا ليس صحه ومن الاجله التي يحتج بها يعني الجمهور او ممن قالوا بعدم تكفير تارك الصلاه اصلا <تصفيق> <تصفيق> هو هذا حديث وزيفة من اليمن هذا طب اكمل حديثه مزيف ها يرد رسول الاسلام والسنن لا ما صلاه ولا صامه او ما صام ولا, ولا صيام حتى يرفع وحتى يرفع قر ثلاثه اقموا الايه ها حتى يرفع, يرفع لينوا فهو فيبط؟ فتبقى العجوز او يبقى الشيخ والعجوز يقولون <تصفيق> لا اله الا الله كنا نتبع آب الى انا على كلمه فنحن نقولها ها فقال من صر انه زفر فقال الصيرى ان زفر راوي الحديث عن زيضه ها امم اقعد على زيضه تنجيه من الله ثلاثة أين المات نصب الصم مسكاتي أم نعم عليكم وبرك الله فيكم أن تراجعوا <تصفيق> حتى يعني حتى يعني تخرجوا من هذه الفلوس بالعقيدة الصحيحة بأصول السنة يعني كما قالتنا الظهر اقرأ <تصفيق> علينا قال إله أحمد وقيره آدم بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثه ثم عثمانه ثم عثمان بن وهذه امه بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم تم هنا بدل هم عثمان بن عفان عثمان هنا ليست ليست ليست مضافه بدل هم عثمان بن عفان وادي وهؤلاء الثلاثه كما قدمهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثه أصحاب الشور القمسة علي بن أبي قادم وطلحك وزبير وعبد الوحمن بن عبد وساعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حليث بن عمر كنا نعود ورسول, ورسول, ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحاب المتوافرون نعم <تصفيق> أصحابه أصحابه أصحابه لا خطأ وأصحابه المتوافرون الأقرب أصحابه <تصفيق> أصحابه المتوافرون المتقين ثم عمر ثم عطلان ثم <تصفيق> أتمنى للفقلات الغداء ثم بعد أصحاب الشورة أهل بدل من المهاجرين ثم أهل بدل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرر الديو الرسيط والسادقة أولا فأولا <تصفيق> <تصفيق> في هذا الأصل يذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى العقيدة التي خالفة فيها عدة فرق نعم على رأس هذه الفرق الرواقب الغلاب والرواقب كلهم غلاب الرافضه والذين كفروا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وانكروا خلافه ابي بكر وخلافه عمر وخلافه عثمان نعم واما التي تنسب نفسها الى زيد بن و وإن لم يقولوا بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان إلا أنهم قالوا إن عليا كان أحق بالخلافة من هؤلاء وأيضا أنكروا خلافة هؤلاء الثلاث أو أنكروا تقديمهم في الخلافة وكذلك الخوارج طعنوا في خلافه عثمان وفي خلافه علي بن ابي طالب هذه العقيده ان <تصفيق> <عن> امام احمد <تصفيق> في في موضوع اتركض صحة صحة نجدة هذا الكلام الى الامام احمد اخرج الحلاب في كتابي السنة قال اخبرنا ابو الله من احمد نعم وأبو بكر المروزي <تصفيق> وحرب ابن إسماعيل الكرماني <تصفيق> وأبو داود أسلجستان <تصفيق> وأحمد وإذن الحسين <تصفيق> وعدة يعني عددا من كبار أصحاب الإمام أحمد أنهم <تصفيق> أنهم كلهم شمعوا الإمام أحمد يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في فقه قضيل ثم قال ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليهن ابي طالب في الخلافه كما قال هنا في هذا المتن يرى انه ما ينبغي ان يكون هناك خلاف في تقديم الثلاثة أبي بكر وعمر واثنان في التقديم أنا أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توقف وثم كأنه توقف في التقديم في عليك وهذا الظاهر من كلامه هنا في اصول السنه انا ذكر الثلاثه في التفضيل ثم قال وبعدهم ايه اثقال الصوره لا خمسه اللي دي بن ابي طالب فهذا في التفضيل اما في الخلافه فقول واحد ان علي هو رابع الكلفاء الراشدين لا خلاف ياسد فتوقف أحمد في التفضيل لا في الخلافة هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أخرج ابن هانك مسائلهم أنه سأله الإمام أحمد يعني على التفضيل أو قال سأله عن من يقول أبو بكر صم عمر صم عثمان فقال نحن نقول أبو بكر صم عمر صم عثمان ومن قال علي لا نعنفه لا نعنفه يعني لا ننكر عليه ثم قال ونقول ابو بكر ثم عمر ثم عصنان ثم علي في الخلافة فظاهر هذه الرواية يعني يحتمل أمرين أو يحتمل يحتمل واحتمالين أن ألا <تصفيق> الإلهام أحمد لا ينكر على من قدم على, على وصمان في التقديل لأنه قال ومن قال علي لا نعرفهم يعني احتمال انه يقول يعني من قال ان عليا افضل من عثمان لا نعنفه ويستمر الامر الامر الاخر يقول ان من يقول ان عليا افضل هو الافضل بعد الثلاثه لا نعنفه اي من من, من نفضل عليا على على من اصحاب الصوره الخامسه ومن اصحاب الصوره ها نهذا الله كم شكرا ها ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هم الذين جعل الخليفة عمر الأمر فيهم عند موته فجعل الشورة فيهم وجعلها في ستة ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه بقي هؤلاء الخمسة الذين كان فيهم عليهم أبي طالب فنفصلوا به وأصحاب الشورة الخمسة الذين قرك فيهم عمر الأمر طيب ف الذي يظهر أن الإمام أحمد ما عني القول الأول نعم يعني ما قصد أن من فضل علينا على عثمان فلا نعنفه بدليل أنه في أقوال أخرى عنف من فضل عثمان أي على علي فأخرج أيضا ابن هامي في مسائله أنه سأل الإمام أحمد من لا يفضل عثمان على علي انما نقول فيه فقال من, من لا يفضل عثمان على علي وقد اصرب المواجهين والانصار وقال لهم كما في شيرة صالح للإمام أحمد أنا وصال له من يقدم عثمان من يقدم عليا على عثمان أهل أن يبدع فقال نعم من قدم عليا على عثمان أهل أن يبدع لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفوا في عثمان أو مختلفوا في هافل يشيو الحديث بن الذي قرأناه في متن اصول السنه و و اذكر ايضا ان رحمه الله كما اخرج هذا البهيقي في مناقب الشافعي الإثنان الصحيح عن الربيع أنه قال سماء الشافعي يقول نقدم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في التقديم وأيضا نقدم هؤلاء الأرباع في الخلافة وقد نقل ائمه السنه في شتى دواوين لا اجماع هل اجماع على تقديم الاربعه الخلفاء ونقلوا ايضا أن قول الأهلب وتقديم أيضا أربعة في التفضيل ولا خلاف في سبوت الخلافة لعلي بن أبي طالب والإمام أحمد هنا لما ذكر الثلاثة فقط ثم قال والأمر بعد ذلك في أصحاب شورى الخمسة لا يتكلم عن التفضيل لا يتكلم عن خلاف أخرج أيضا الخلال في السنة الخلال الخلال قال أحمد بن حسنة رمزين أنه قيل لأبا عبد الله ما تقول في علي خليفة فقال نعم ويوذكر حديث سفينة الخلافة في أمدي 30 سنة هو حديث حسن ثم قال علي امام العادل وايضا اخرج الخلال عن ابي بكر وقال اخبرنا ابو بكر المروضي ان الامام احمد لما ذكر لهم بحديث السفينة فقال نعم فقال نعم هو ظوني انت حالات ضيق في نفسه فانا ان قال اخبرنا المرسي سمعت هارون بن عبد الله وابو موسى الحمادي أنه قال للإنهام أحمد ذكر قوما من أهل الرقة ف... يعني قال جاءني كتاب من الرقة أنه قالوا لا تقل إن أبا بكر خليفة استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الإمام أحمد يعني كيف قالوا هذا إن أبا بكر خليفة فقالوا نعتراضهم نعتراضهم في هذا يجفون حتى يتوب يجفون نعم من التجافي يعني قال يهجرون حتى يتوبون هذا القول حيثنا نعترض عليه على خلافة أبي بكر رضي الله عنه نحن نقول هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <شفين> لله. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعوا باحسان الى يوم الدين بإثناء صحيحة لأنه سمع أو عن أبي طالب أنه سمع أبي عبد الله قيل لم تحتاج بحديثي للساكينة فقال وما يتفعهم فقيل لم خيافة معلي على غير مصورة ولا أمر يعني لم تكن باليه بالبشوره وكنت كنت فقال لا تكلم لا تكلم في هذا علي يوم يحز بالناس ويطفع إليه ألفين ويقبل الجزية وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أمير المؤمنين فهو خليفة هذا نص مواضح أيضا الأحمد يعني ينقل فيه إجماع الصحابة على إثبات خلافة علي أبي طار لا خلاف – في إثبات الخلافة – لعثمان وفي إثبات الخلافة للعلي وأن عثمان بقده أن علين علي في ذلك و لا خلافة فيه بين الصحابة ولا خلافة فيه بين بين ايه؟ ولكن الخلاب في التفضيل فقط اختلفوا ايضا في تفضيل يعني عصمان على عليم ولكن ايضا كما نقل الامام احمد إنه يعني الذي يراه إنه ما يبدأ يكون هناك خلاف في التقديل أيضا في تقديل غثمان على إيها العلي ولكن يعني ترك الخلاف أو الترجيف في تقديل علي على أشخاص ليسورة في التقديل <تصفيق> كما قال أيضا شيخ الإسلام المتينين <تصفيق> إنه المنصوص عن أحمد أنه يقول بتبديع من من يقدم عليه في الكلام بعد الثلاثة ولم قال ان من يقول إن من يقول بهذا ان من يقول بهذا هو اضل من حمار ابي <تصفيق> الذي يقول بيش ان علي ليس خليفه بعد اغضاء الثلاثه هذا يضل بالان ايضا وترسخ الاسلام كما في العقيده الوسطيه من انكر خلافه احد من ايه من هو اضر من حماري اهله ان من انكر خلافه احد من الاربعه هو اضر من حماري اهله إن ونقل هذا التلام الشيخ العلامة ابن غصيمين في شرحه على قيدة الوسطية وقال إنما أنكر خلافة عثمان وأنكر خلافة علي فأضل من ثمار أهل فقد أنكر خلافة عثمان وكذلك خلافة علي كما بينا علي علي الخوارج انكروا خلافه عثمان علي انكروا خلافه عثمان انكر خلافه عثمان سيقض فقال إنها كانت فجوة بين خلافة الشيخين وغين خلافة علي بن أبي طال فهذا من استوى سيدكم شيخ الإسلام وكذلك الإمام أحمد وكذلك الشيخ المعصيم إن من أنكر خلافة أحد من هؤلاء هو أضل من خمال أهله هذا هو إيه قكموة عندها ولا يلا يميها وأنه يبدع بلا شكل بلا شكل هذه فتة سيد لو لم يكن إلا هذه لسيد لكفى بها أن يبدع بها ولا يقال إنها لم تقم عليها فحتى لو لم تقم خجة إن الخجة على سيد بعيشه في بلد يعظم فيها الشحابة وما يوجد أحد يمكن خلافة أحد من هؤلاء في هذه البلد إلا من جرى مجرى الشيعة ولي ورافة ف... ف... ولهذا تفصيله الآخر في درسنا غدا في الرب على, على صاحب رسالة إلى غلاية التجريف في على مثال الشيخ كل بس ان شاء الله ف... فهذا الطوله في... في مساله الخلافه في مساله التفضيل التي ايه ذكرها الامام الامام احمد علينا من طه الغسر طب طبنا نذكر ايضا يعني نصين هامين من الاهل في ما يتعلق بالبكر اثبات خلافه الصديق اخرج الخلال وناقل لنا قال اخبرنا ابو بكر المروزي انو قيل احنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله ثم قال وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقدم ابو بكر في الصلاه وكان في القوم منهم اقروا من, من ابو بكر فقال له محمد لا انما عنيا الخلافه فقال يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم انا ظن انما قدمه هذا لأن الإمام أحمد يذهب إلى أن خلافة أبي بطر كانت بالنصر وقد اختلفة هل خلافة أبي بطر كانت بالنصر أم, أم بالإختيار هل كانت بالنصر أم كانت بالاختيار يعني هل كانت بالاختيار من أين فهذا يرد على انه كان يذهب انه كانه يذهب بالنص ف هذا ان كان ايضا اختلف انه نص انجيلي ان هذا يعد بالدلاله الخفيه في النص ذرا في العشر من القلاء في روايه نعم ابي الذي يسمى بأحمد إنه للإمام للإمام احمد الصفار نوله ذكره ابن الايمان احمد امن يعني يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف ابا بك وأنكر هذا أشب الإنكار ثم قال عن هؤلاء نعم ينبغي أن يهزروا وأن يكلموا وأن يبين أمرهم للنفس الذي ينكرون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أو استخدق أبو وكه أو قدمها ويعني هناك أدلة كثيرة بلا شك نعم تذلو على تقديم أبي بكر للخلافة في التقديم وكان ممن اشتعب هذه الأدلة وأغلبها فالإمام أبو نعين في كتابه تشبيت الإمامة تشبيت الإمامة والرد على الراخبة <تشبيت والإمامة> وكان مننا قال لهم أبو هذا الكتاب تثبيتنا نع... خلافه ابو بكر قالوا اقرا علينا اول القول يقول قالوا الاثنا عشريه المهاجرين والانصار اجتماعهم على قدمة الصديق رضي الله عنه أكان اجتماعهم عليه على إبراه منه لهم بالسيف أو تأليف منه لهم بمال أو غلبة بعشيرة فإن الاجتماع لا يقل من هذه الوجود وكل ذلك مستحيل منهم لأنهم المذيحة يعني ما أو كما ذكر الشيخ علي ابن ناصر الفقيه مفقق كتاب الإمامة وكتاب تسبيت الإمامة والرد على الرافضة قد تكون هناك كلمة محزوفة أي أهل المديحة لا. وكل ذلك مستحيل منهم لأنهم المديحة, المديحة. لأنهم أهل المديحة والمروءة والدين والنصيحة م. ولو كان شيء من هذه الوجوه أو يريد واحد منهم على المبايعة كارها لكان ذلك منخولا عنهم ومنتشرا فأما إذا أجمعت الأمة على أن لا إكراها والغالبة والتأليف غير ممكن منهم عليهم ففتبت أن اجتماعهم لما علموا منه من الاستحقاق والقضيين بما علموا منه بما علموا منه من الاستحقاق والقضيين يعني اجتماع الشحابة على البيعة لذلك لما يكونوا عن إكراههم لهم ولم يكن عليه عن أنه ألف يعني كلهم حتى يبايعوا له ولكن كان هذا عليه عن استحقاق له وقد ثبت أن اجتماعهم لما, لما علموا منه من الاستحقاق والكثير والسادقة وقدموه وبايعوه لما قصه الله تعالى به من المناقب والفضائل فاذكر أيها الطاعب على إمامته ما تحفظ به فتتعارض بنقبه فأما ما قصر الله تعالى به من الفضائل والمدائح فلسنا بمنكريه ولا دافعيه فإنك إن احتججت بالأخبار لزمك القبول لها من مخالفيك وإلا يكون إخبارك لا لك ولا على غيره فلو قبلت الأخبار فقبلت منك فكانت لك وعليك فإذا حج بالأخبار وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> و... قد عقد المخاري رحمه الله بابا في كتاب فضاء للشحابة في بيان فضاء الأبي بكر وكانت يرجع عليه وكان من الفضاء التي ذكرها قوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم استهل. لو كنت متخذاً خليلاً ما اتخذت مع الأبى بكرة خليلاً ولكن الله اتخذني خليلاً ثم قالوا إنما أخوة أبوها أحبوا إليه ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم أبا بكر في صحبته في الهجرة عن بقية أصحابه فقدمه على, علي كان من الممكن أن يصحب علي ولكنه صاحب أبا بكر فأبا يدل عليه على تفضيله لأي بكر على علي والنصوص في هذا يعني كثيره وايضا النصوص في اثبات خلافه عمر وفي اثبات فضاء العمر طبعا خلافه عمر طبعا ثبت الايه لا انتسب للنص هذا يعني التفضيل و يعني قد تكون انشئت بالمزمن في النص نعم بحديثي السفينه وبحديثي ااا الغرباه بن ساريا هزا هذا او هذان الحديثان يثبتان خلافه الاربعه بالاجماع يعني خلافه ايه الاربعه بالاجماع الخلفاء ولكن التوصيف على خلاف الامر ما طبعا ما جاء, ما جاء النص عليه صراحه ولكن يفهم أيضا من بعض النصوص ان عمر يقدم عليه على على بقيه الامه بعد ايه بعد ابي بكر فعمله التفضيل ده شك ان النصوص يد بالتفضيل ما على شك ان عمر افضل الامه بعد ابي بكر افضل من عثمان بلاغنا للكلاف بعد بعد ابو بكر هناك نحن نقول ان ان عمر كانت, كانت بنص ابو بكر نص عليه على خلافته عمر ماشي كذلك يعني النصوص في هذا مراجع في مظنها من كتب السنة ومن الشفاق ومن كتب الاعتقاد المقام شرفي مثل هذا المدن الصغير لا يتسع ذكر كل هذير أبيل فننتقل الآن بما قالوا الإمام أحمد وانا اختصر إن شاء الله لا نعطيه نعم نعم دون معنى الأولاد الثلاثة أصحاب سورة عليه الصالح <تضحك> والفضل حكومة سبيل عبد الرحمن بن عوض بن عوض وسعدهم <تضحك> كلهم يصلحوا للخلافة وكلهم إماما كلهم يصلحوا للخلافة والخلافة في وكلهم إماما ولده في ذلك إلى حديث بن عمر كنا نعود برسول الله صلى الله عليه وسلم الحي وأخارهم مترحلون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه ثم المنادى اصطغر عند بدء من المهاجرين والمنادى بدء الانصار ان الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر يشرف وذلفه في اولا فأولاً أفضل اولا والمفضل الناس بعدها بعدها اولاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعدين مقوله ابن احمد نعم قال ذكر تقديم التراثم ثم ذكر ان بعدهم اصحاب سوره ها اصحاب الصوره الصوره الخمسه نعم هو حديثة. حديثة بن عمر ثم ذكر أن الافضل بعد هؤلاء هم من اهل بدر ثم من بعد ذلك قعد اهل بدر ها. الوصول الوصول الوصول الوصول على قدر نعم على قدر الهجرة والصادقة يعني يتم التفاضل بين أهل بدل على قدر صادقة كل واحد منهم في الإسلام وكذلك صادقة كل واحد منهم في, في الهجرة ما يقول له على هذا قوله تعالى والصادقون الأولون من المهجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضعه وأيضا يدل على قضيه لأهل بدن الحديث اعمال ما يشئتم لعل الله اطلع على أهل بدن فقال لهم عن اعمال ما شئتم فإني قد غفرت لكم وأيضا يأتي بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان الذين بياءوا تحت الشجرة فبعد أصحاب السورة الخمسة الذين يعدمون بقية العشرة المبسرين بالجنة يأتي أهل بدل ثم يأتي أهل بيع الرضوان الذين بيعوا تحت الشجرة كما ثبت صحيح مسلم إنه لا يفعل النار أحد بيع تحت الشجرة كما جاء في صحيح مسلم وهذا ثم بعد ذلك ماذا قال الإمام أحمد؟ ثم أفضل الناس لعلى هؤلاء هذا رسول إلهي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذي يعته فيه كل من صاحبه سنة أو سارة أو يوما أو ساعة ورآه ورآه من أصحابه له من الصفحة على قدر ما صاحبه وكانت كذبته معه وسائع منه ونظر إليه نظرة فأناهم صفةً هو أفضل من قبل الذي لم يرونه من القرن الذين لم يرونه ولو, ولو لقوا الله بأمين الأعمال كان أولئك من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وتمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصفتهم من السابعين ولو عملوا ستا الأعمال طيب utvraą yes <laughs> hmm. قال فبنقرا ما قاله فضيله الشيخ العلامه ربيع بن هادي المدخلي الله في شرحه لاصول السنه في هذا الموضوع ثم من بعد أصحاب الشورى ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المؤجرين ثم أهل بدر من الأنصار قال شيء رضيح بعض النات يقدم أهل, يقدم أهل بيع العقبة على أهل بدر وأكثر الذين بيعوا في العقبة حضروا بدر أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسالقة أولا فأولا يعني البعض يقدم أهل باعة العقبة على أهل بدء والخلاف هنا يعني وسأل أن كما قال الشيخ رضي الله أغلب من, من باعة في العقبة حضر غزوة بدء فالتبريون يتثاوتون فيما بينهم وأهل باعة العقبة يتثاوتون فيما بينهم والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم والأنصار كذلك على حسب ما أتاهم الله من القضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس <تصفيق> ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد العشرة وبعد أهل بادر وباعة حديبية وغيرها أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث وكل من صحبه سنة يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك ومشاركة في الجهاد ومن مشاركة في الغزل فهم دون أولئك في المنزلة لكن يهتل بالصحبة وحدها منزلة عظيمة لا يلحق من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال وكل من صحبه من ثلاثا أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهذا تعريف, تعريف منه للصحبة وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة فلو رآه, فلو رآه فقط في لحظة حصلت له الصحبة قبلاً إذا صحبه ثلثاً حصلت, حصلت له الصحبة قبلاً إذا صحبه ثلثاً أو شهراً أو يوماً أو ساعة وتعريف الصحابي, وتعريف الصحابي كما عرفتم التعريف الصحيح هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام رآه حتى لو لم يحدث عنه فهو صحابي يلال هذه الرد العظيمة ويأكل في عداد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتب أصحابي هو الذي نفسه بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد لهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة جاء الله يكونون كلهم في هذه المرتبة العظيمة كفز. بلا شك. لا نفضل على أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا مهنة ولو, ولو بلغ ما بلغ من الصلاة ومن التقوى ومن العدل وقد صارت هذه السبهة عند بعض التاجعين حينما رأى أبنى. عدالة عمر بن عبد العزيز تظنوا أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه لما رأوا من عدله ومن انفاقه ومن زهده وأخرج الفلاله في السنة أنه قال أخبارا من أبو بكر المروضي سأل الإمام أحمد من أفضل معاريا أم عمر بن عبد العزيز فقال معارية أفضل لا نقيس بأحد أو لا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا مهما كيف طيب اخرج الخلاوه سنه ومن <تصفيق> طال ايضا اخبرنا ابو المروزي <تصفيق> قال سمعت بشره بن الحارث <تصفيق> الحارث انه <تصفيق> قال سمعت المعافى وابن عمره ابن عمرو بن اوس وانا سالته <تصفيق> ايضا من أفضل أم نفضل عمر أم نفضل معاوية من أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز فقال المعافى إن معاوية أفضل من ست من عمر بن عبد العزيز رأيتم كيف كان تعظيم السلف للصحابة وكيف كان السلف يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو صدر منهم الأخطاء ولو وقعوا في بعض المخالفات التي اجتهدوا فيها الأخطاء هم من كل التابعين الذين جاءوا بعدهم صحابي واحد أفضل من كل التابعين معاوية أفضل من 600 من عمران عزيز وان كان في الظاهر عمر اعدل وازهد من معاويه ولكن المعاويه لا ينام هذا من إذا, اذا قيل انه عمر افضل يعني أو من يقول ان عمر اعدل من معاويه ان معاويه كان ظالما قشر الله ما لك تهم بالظلم هو عمر نفسه قال في احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ولكن اقول ان معاويه استهدا في, في بعض المسائل اخطط نعم ونكون علي كان يعرف الخط ولكن معاويه له اجر واحد على استهداه وانه هو اللي وما يبدأ أن نقود في هذا كما هي عقيدة السنة الصالح لا نقوده في الخلاف أو في الفتنة التي حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو ايه؟ أصل من أصول السنة التي عليك أن تغضوا عليها من نواجه وديها تعرفون البدعي من السنة وتعرفون للموافق من المخالف نسأل الله عز وجل أن يسبتنا على هذه العقيدة حتى نلقاهم وصلى الله على المحمد وعلى الله عليه <تصفيق> وسلم <تصفيق> وعلى <تصفيق> الله الحسن الحسن رضي الله عنه لما حدثت الفتنة وقتل عليه من أبي طالب رضي الله عنه يعني أرادوا أن يبايعوا رغض لما قتل عليه أراد من كان مع عليه أن يبايع للحسن الخلافة فالحسن هو الحسن ضرا لاجلتنا ليش ديجنوا اضعف رجال المسلمين على عهود وسمي عار الذي انا يعني يحضرني الان انه ما تم تصفيه الحسن او لو لم يقم اعمال خلافه حتى يصير خليفه و انه يا ريت افتكر بجمع الكلمه على معاويه ضعف مقتل علي رضي الله عنه و يعني ما يعني يحضرني كلام الان احد ما العلم انه ايه على ثلاثه تقريبا qawlad al musallih wallahu sallallahu alaihi terai ji na haji